بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اُحيي إلي ان استمع نفر من الجن فقالوا اننا سمعنا قرانا عجبا قل اُحيي إلي ان استمع نفر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 وانشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا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 ادو يكونون عليه لبدا وانهم لم ما قوم عبد الله يدوه كاد يكونون عليه لبدا قل انما ادعو ربي ولا اشرك به احدا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 فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا حتى إِذَا رَأَوْنَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا قُلْ إِنْ أَدْرِي